وَصَيِّنَ الْإِنْسَانَ فِي وَالِدَيْهِ إِحْسَانًا عَمِلَتْ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حتى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 أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة بعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أُفِلَكُمَا أتَعْدَانِي أُخرجَ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْهُ قَبْلِهِ وَقَدْ خَلَتِ الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِهِ وَهُمَا يَسْ تغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حقوا عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوف سيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم قريباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجذون عذاب الهون.